وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد واندموتش هتوش لجوت أباتوش بيالات شبت هنا تشوف يزيه في تف... تفسير بروغرامي ميدرسات شخلو زار من دتلم دوك سورة الأعراف زتنا سدستنيا ونعنكزنها زتنا سدستنيا ليك يا الله وقسايالبت الله سبحانه وتعالى لديه بتادر نورو لديه تهونو نبر ظلو ظلو سواچين يوقسبتنا منال باتم ينيام امهتي رسول صلى الله عليه وسلم والسلام امهتوچين يهدن سااملتن يهن ديل متقم دي اندالبن يميا ملكت كفتايا ملكت يالو انقصنو قرآنون بهلال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برفات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إلى نايم ولو أن أهل القرى يمن درب على بيتوش آمنوا يَمَنْ دَرْبَعْ لَبِيْتُوَجْ عَمْنَوْ بَنَبَّرَةً ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله أنفرته بنبّر آمنوا بالله ورسوله ووعد الله ووعيده واتقوه بطاعته وعدم معصيته يسول جوج وإن من نزياب من درسوج الله سبحانه وتعالى تزاز بماكبر الله يكنك لأتشعو النقر بمراك بفروتنا بالتنكوك يو إيمان يمي لوزيلي أركان الإيمان يتبالتن بمولو يمي التكعلل ولو أنه أهل القرى المكذبين يي مندر يي يي كتمه يي غطر يي يي سفر سوت يي مستسبب كلو معناته بيالبت با الله بيامن بملائكته بيامن موتو بنسات الله بلوميا بيامن بملائيكوت بيامن ايمان ما من لو امنوا, أمنوا اتقوا بيتنققوا متنقق من دون يزذون ماكبروا مسرات يتكلكلون مولوا بمولو مكلكلنا تقوى مالك خوف الجليل والعمل بالتنزيل والقناعه بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل تقوى يم له نجر اربع مسراتي نجروش يتقال لا لا قال يمنا بطالب والله ابن مسعود ينقلها حسابنا يبان خوف الجليل الله المفرات والعمل بالتنزيل بورده حوج مسرات بالقران بالحديث والقناعه بالقليل بتنمش مبققات اعلى مسغبغب بالدنيا لاي بطام على مغبا والاستعداد ليوم الرحيل لقزو كانم الزقاجة فكيهن الدنيا متويعي كارم سلزيج جو يمهدو سنكيتن يونو بلوت زقاجتو من ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لا فتاحنا عليهم بركات من السماء بنا السلاء كسماء بركة واتحين رلئيته التحكين ان كفت الله تحكو نبرا الزناعات من دمنا زين برلئيته التحكين ان الله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب السماء بالرحمات والبركات والأرض كسماء نم يمذرنم ان كفتنبارا. بُقَيَّا وَتُّو مَا أَدْنَاتُ وَتُّو نَدَاجُو هُلُّ نَقَرَنْ دِي كَفَّة اللَّهَ تَجَو وَالنَّا دَرْقِنَ بَرْقَلَيْكَ تَجَعَلُّو تِنِّشِي بَقُولَّ فِي عَيْزَوْنُو تَقُولَّ فِي بَقَتْشَوْنُو إِنَّ سُمْيَاسْفِلِّ لِقَتْشَوْ إِيمَانٍ نَا تَقْوَانُو كَامَّنُوا اللَّهَ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ يَهِنْ دَيْهُنِ اللَّهَاتِ شَوْا رَسَاتِ شَوْا نَعَاتِ شَوْا مِكْنَا يَتُوشِّي لَسْدِيسِ إِنْ كَفَاتِهُونُوا تِلَّسُّونَ عَتْجَوْنَا مِنَهُمْ وَلَكِنْ كَذَّبُوا سَلَا سَبَعْبَرُقٍ فَأَخَذْنَاهُمْ بما كانوا ردئ رحمتهن ردئتهن عقم مالكوت مريتلهم خيرات شنو انداتها بقايا الانا ويم يا باقلالو اسايتو ينسالو علياكم بتلباتنيو مالبل زنابي زنبال بقياوي باقلال كذا ولا من يتكسثا من يمطال درك زنابي يذنبه درك قال اه يا ييب ايزل بالبال بسات عايزني بوقايي وبقلال يا فرال انبطاي متاننا يبلوا بوقايي وبقلال يمتال يادغال زنابي متاننا يزنببتال يا الله سبحانه وتعالى قطا زنابن قطات دركوال ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون بسلط ان غيري سويج بسرعهولو ما يقطوت معناته اللي ما ملكته بما كسبت ايديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بامريتهم بيبسهم ببهارم فسادو تسافا سواج بسروت بجعكو منسو مكنات أخذناهم بما كانوا يكسبون قطعناتو على الله الله سبحانه وتعالى يا أهل القرى واجمزنا قات ودع الله لممالس لمكتات وانو مكنات السنو نبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لوشك ان الله ان يعمقكم بعذاب ثم تدعونه فلا لكم او كما قال صلى الله عليه وسلم متهو نجر سيسترال تكلكلو دگ نجر سيقرب ما عزز الله باچو دگ نجر لاي قسقسو متهو نجر لاي تكلاكلو الله سبحانه وتعالى بلاي يوردال كذيا عالسالن بلاچو اجاچون بتناسو فايده فلا يستجابوا لكم يلونا النبي صلى الله عليه وسلم انها هي حديث انتن هي اية بقلت امي عملكتاو سأول جوجكا الله رحمة عندي فلقو ويم عتا فلقو اندي اعجي امي يسجل عتشاو نقر وعنا ما مننا لنا الله من ملس تقوانو استغفارنو استغفرو ربكم انه كان غفارا نوح لهزواتش عجو جيت عجوه المهرات عيقو اللهم عارينو يرسل انه كان غفارا استغفرو ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا باتكتاتاي يلتقارتاي باتان بمي ملك يميه انزنا بمدان ويمددكم باموال وبنين بالالجوج بالحبته تشادرجوا حال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارات قلتنا ونزوتين يادرجوا لحال بلوا نورس يستمروا استغفروا ربكم فلذي تقول الله سبحانه وتعالى وسعنا يمن انا الذي يحيى انقص كم يستمروا عنده نبينا صلى الله عليه واله ملكتنيا مهوناءون يعلهوت النبياوت تاع ساووت تاريخ بمنغر الله بعله مفراتاهو كالله غار بتارك امبي مالتاهو يدرسباتون تاريخ نل بمنغر يا نبيون سوحج كالله هداك على السلطات ورسكر ما من اندما يشلو بغنطروم يساين الله سبحانه وتعالى بتوفيق منه يسولجوج ردئته من الشاطاتوش يفلك لايماننا على تقوى اللي دارغاچوال جزاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته